انتهينا في الدرس الماضي من اسباب الحدث واليوم نريد أ ن نتكلم على ب ق ي ة الموضوع وهو ما يتعلق بالحدث من ا ل أ م و ر التي يحرم على المحدث أ ن يعملها فمما يحرم بالحدث الصلاه ل أ ن و ا ع ه ا سواء أن أكانت ص ل ا نافلة ة ام ك ا ن يجب ان يكون ا ك هناك ركعة افعاله ويكون هناك سجدة افعاله و لما ر و ا ه ا ل ب خ ا ر ي ومسلم ع ن ا ل ن ب ي صلى ل ل ا ه ع ل ي ه و س ل م ن ه ق ا ل ل ا يقبل ا ل ل ه صلاة احدكم إذا احدث حتى اذا يتوضع وعند م ن فل بغير وضوء فقد ص ولو ك ا ي ع ت ق ا س ت بعض ا هذا ح ة يكفر و ن د ب ع الفقهاء وعلى م ان اعتقد هو مذهب ابي ح ي ف ة الانسان اذا صلى من غير وضوء متعمدا ولو كان لا يستبيح يكفر لانه يعتبر كالمستهزئ ب ش ر ي ع ة الاسلام واما عند جماهير الفقهاء ف ا ل ص ل ا ة بغير وضوء م ع ص ي ة ك ب ي ر ة ولو كان يستهلك هذا عند ذلك يفر ومحمود ر بهذا الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ص ل ا ة إ ل ا أ ن الله أ ح ل ف ي ه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم ا ل ا بخير فطواف ا ل ب م ن ز ل ة ا ل ص ل ا ة لا يصح إ ل ا بوضوء والفرق بين الطواف والصلاه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ص ل ا ة لا فيها الكلام فيها يضفح ولذلك ا فيها الكلام والكلام ابسلنا والطواف يجوز على عكس يضفح فيه يبسله الكلام ولا ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ر د ا ان نتكلم ان يكون كلامنا في خير لاننا في ح ا ل ة عباده ة ومما ومس يحرم بالحدث حمل المصحف بالحدث فلا يجوز عندنا حمل المصحف حمل عندنا يجوز ويرتوي ل ا مس ورقه من ورقه غ وضوح و ي في ذلك ما كان منسوخا او غير منسوخ ما دام رسمه موجودا في ا ل ق ر آ ن الكريم لانه يعتبر ق ر آ ن ا بغض النظر عن الاحكام التي فيه فلا يهمنا ان تكون ن ا س خ ة او م ن س و خ ة قال الله تعالى لا يمسه الا المتفرون وهذا وان يمسه فهو خبرا كان بمعنى النهي ففي المعنى ينهى الله تعالى غير المتطهر ان يمس ا ل ق ر آ ن وقال صلى الله عليه وسلم لا يمس ا ل ق ر آ ن الا طاهر سواه الحاكم وقال اسناده على شرط الصحيح فاذا نهينا عن المسح فالنهي عن الحمل من باب اولى لانه ابلغ من المسح فهذا اذا لم تكن هناك ضروره ف إ ذ ا كانت هناك ض ر و ر ة كخوف ا عليه من ان يقع في يد كافر أ و خوفا عليه من الغرق أ و من الاحترام أ و من النجاسه ان تصيبه ولم يتمكن ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ا ل ة من ا ل ط ه ا ر ة عند ذلك يجوز له أ ن يحمله من غير وضوء إ ل ا أ ن ه إ ذ ا تمكن من التيمم ف إ ن ه يجب عليه أ ن يتيمم وبعد ذلك يحمل المصحف ا ذ ا ما يجوز حمله إ ل ا لخوف عليه و إ ذ ا خاف عليه إ ذ ا تمكن من الوضوء توضا و ح م ل و إ ذ ا لم يتمكن تيمم وحمل المصحف وكما يحرم مس المصحف وحمله يحرم ل د ن ا مس ج ل د ه المتصل به ل أ ن ه صار كالتابع للمصحف صار جزءا من المصحف ولذلك يتبعه في البيع ويتبعه في الشراء وله الحرمه التي تكون للمصحف و ه ذ اما صندوق ا ل ح ص ر م خ ت ص اذا بالمسحف لا يوضع فيه سوى المسحف فيه يوضع سوى عند شئ ل ك يحرم مضى ل كان ي ويحرم س مضى ل ص د و ق الكيس ا اذا كان ليس مختصا بالمصحف بل يستعمل في المصحف وفي غيره وكان الصندوق يوضع فيه المصحف ويوضع فيه الثياب لكنه ليس مختصا بالمصحف ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز مسه ويجوز عمله وكذلك يحرم ما كتب ُِ على اللوح من اجل حفظ ا ل ق ر آ ن ودرسه كما هي العاده عند الكفار ت ب ا ا ل ح ظ ل الطباش عصيلة ل ي في ويحفظ ا ا ا ت ن ه فما كتب على اللوح ولو كان من أجل اجل ل القرآن ولو ت ح ق ي كان من أ درسه يعطى حسن ا ل ق ر آ ن المهم أن هذه أو ان ل و أو ر ق أ هذا اللوح صار ي ت م الان ق ر آ ن ا بمعنى أ ن ه كتب فيه ا ل ق ر آ ن وصار مختصا ب ا ل ق ر آ ن ف م ا كتب لدرس ق ر آ ن ولو كان المكتوب بعض آ ي ة يحرم مسه ل أ ن ا ل ق ر آ ن قد أ ث ب ت فيه ل ل د ر ا س ة ف أ ش ب ه المصحف و أ م ا الثياب التي يكتب عليها ربما كتب على من جيل شيء من ا ل ق ر آ ن ا ل ظ ه أ و الدراهم التي تكتب عليها بعض ا ل آ ي ا ت كالدراهم الاحديه قال ا هذه لا يحرم مسجوره ولا يحرم حملها ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إ ل ى ارقل وفيه جاء اهل الكتاب تعالوا الى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم ولم يامر حملها ا ب ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ط ه ا ر ة ولو كان حملها حراما بغير وضوء ل أ و ص ى النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ان يداوم على ا ل ط غ ا ر ه طيله حمله ب ا ل ر س ا ل ة الا انه لم ي أ م ر ه بذلك فدل على انه يجوز حملها وقد تداول الناس الدنانير ا ل ا ح ذ ي ة وكذلك ل م يحدث ه ن ا نكير ك في عصور على حاملها وتداول الناس في عصور مختلفة و يجوز حمل المصحف في ا م ت ع ة في صندوق فيه ا م ت ع ة وفيه قران آ ن ا ك قصد والقرآن قصد القرآن الصندوق الحامل ان يحمل الامتعة والقرآن لهذه الامتعة واما اذا كان قصد الحامل أن يحمل لهذه يحمل ان في تبع هذا الصندوق ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يحرم عليه ان يحمل هذا الصندوق الذي يوجد فيه ا ل ق ر آ ن إ ذ ا لم يكن على طهاره ف إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن تبعا ب ا ل ا م ت ح ة ا ل م و ج و د ة في الصندوق ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز مسح هذا الصندوق ويجوز حمله و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ت ب ك ي ر ف إ ذ ا كانت ا ل آ ي ا ت ا ل م ك ت و ب ة في ا ل ت ب ك ي ر أ ك ث ر من التذكير ما يجوز أ ن يحمل هذا بغير وضوء ل أ ن الحكم يعطى ل ل أ غ ل ب و إ ذ ا كان التفسير أ ك ث ر من ا ل ق ر آ ن ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز حمله ل أ ن ه يقال إ ن ه حامل للتفسير كما يحمل احدنا كتاب فقه فيه ق ر آ ن وكما يحمل كتاب أ ص و ل فيه ق ر آ ن وكما يحمل كتاب حديث فيه قران في وحكمه حكم الكتاب الذي كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ي ة في ا ل ر س ا ل ة التي ارتدها إ ل ى هرقل وهذا أ و ل ى ف إ ذ ا كان ا ل ت ك س ي ر أ ك ث ر لا يحرم حمله ولا يكره ولكن الاولى للانسان أ ن يكون م ت و ض ي ا على ك ي حال و إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر فيحرم حمله ل أ ن ا ل ح ط م ي ع ط ي اكثر وكذلك إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن مساويا ل ل ت ف س ي ر عملا ب ا ل ا ح ت ي ا ر ولذلك كان كثير من مشايخنا يابروننا اذا حملنا تفسير الجلالين ان نكون متوضئين احتياطا لان تفسير الجلالين بسبب اختصاره البليغ والكثير كاد يساوي في حروفه حروف ا ل ق ر آ ن من حيث العدد وبناء على ذلك كانوا يحتاطون ويحترزون من حمل تفسير الجلالين على غير و ض و واما قلب ورق النصحه بعود لا يريد الانسان ان يحمله ولا يريد ان يلمسه ولكن يريد ان يقلب ورق ا ل م ص ح ف بالعود او بالقلم كيف في بيده فهل يجوز هذا او لا يجوز هذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ما بين الامام النووي وما بين الامام الرافع وهي من المسائل التي خالف بها الامام النووي ا ل ر ا ف ع فمن كان منكم يكتب هذه الامور أن يكتب هذه قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى لا يجوز قلب ورق المصحف بعود لان الانسان اذا كان يحرم عليه لمس الصندوق الذي فيه حرمه ح للمصحف مع انه يوجد مسافه ما بين الصندوق وما بين المصحف فذلك يحرم على ينسب الفعل اليه ف ك أ ن ه هو اللامس كما قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى ولكن الامام النووي رحمه الله قال قلت الاصح ف ل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله اعلم اي قطع اصحابنا من العراقيين ي ي في بين العراقيين بين ن ن وقد وما المقدمة الفرق ق ذكرت لكم ر ل ما ا ا في هذه لم الخلاف ق يقطعوا ر التهنيون المسألة وإنما ذكروا هذه في فيها لم ا و أ ما ا بين و فقد ق ط ع و الامام جميعا بجواز قلب ورق ل ص ح ف بعود ل ل خ ا ف النووي بين ا إ م م ا ا ل و ا ل ر ا ت ع ي عند النووي و ا ل ر ا ت ع ي لو أ ن ا ل إ ن س ا ن أمتق ورق ا ل م ص ح ف فكذا ق ا ل و ر ق ة من أ و ل ه ا من المكان الذي ابتعوا فيه ورفعها بالعود ففي هذه الحالة عند النووي هذه هذا الحالة انظروا إلى عند وعند عند ا لا لأن لأن لا لانه ن وعند و ع ل لا ر ا ف ع يجوز أ حامل لورقه أ ن ينسب الحمل ا لحمل ل ة في ذ هذا ه الحالة ا ل ب فيها ا ما ب ن النوع بين ن وما الرافع لا ل يجوز أ ح م ل لورقة ف ي ه ايات آ من ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن الخلاف ما بين امام النووي والرافع لو أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ت ى بالقلم من آ خ ر الورقه ة أي من المكان أصل الكتاب الذي لا تحبك منه وما زال يضغط على الورقة زال على إلى أن قلبت يضغط أن في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل إ م ا م النووي يقول هذا الرجل ليس حاملا للمصحف ولا لامسا له وما لمسه لمسه ب ا ل ع ط ا وليس حاملا ل أ ن ه ما رفع الورقه و إ ن م ا قلبت الورقه بفعل ضغط العود او القلم عليها ن ا هذه المسألة التي النووي والإمام الراتي ك و ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله قال ما يجوز قلب ورقه بالعود وأما السبيل الصغير. السبيل وأما الصغير الصغير م ليس ك في ا وبناء ما على ذلك ح يحمل ر م عليه أن ا ل م يلمته من ح ف أو أن, يلمته أن من أجل سواء كان ع ل ي م أ و كان لذلك لأننا أمرناه الطغارة من من أجل أجل أجل لو شيء آخر حمد المصحة ومن اجل دراسته ت ش ق ذلك عليه وهو صغير ليس مكلفا بالنسة بالنسة يبلغ ضبطها بعضهم ضبطها بخمس وبعضهم ضبطها للصبي الممين الذي واما الذي الطغير جدا التمييز اختلف الفقهاء والمحجثون سنوات للسفل للسفل لن لم يمين يمين سن يمينه من شماله حيث في الذي يعرف هذا ميز ف ق ط صار مميزا وبعضهم ضبطه بالصبي الذي يفهم السؤال ويرد الجواب ويكون هذا م ض ط ر د لان فهم السؤال ورد الجواب قد يبذر من الصبي م ر ة واحده ة و ع م ر سنتان مثلا وعمره ثلاث سنوات ولكن كان هذا غير مضطرد فيه فإذا مضطرد فيه هذا فاذا مضطردا غير مضطرد بحيث كلما سئل أ ج ا ب يفهم السؤال ويفهم الجواب فقد اعتبروه مميزا ف إ ذ ا لم يصل إ ل ى سن التمييز قال ما يجوز له أ ن يمس المصحف جزما ل أ ن ه لا يؤمن عليه أ ن يلوثه أ و أن يضعه في مكان يحرم وضع المصحف فيه فاستبي إذا كان مميزا ولو كان محدثا يجوز له ان يمس المصحف اذا كان بغرض ا ل د ر ا س ة او بغرض التعلم واما اذا لم يكن لا لغرض ا ل د ر ا س ة ولا لغرض التعلم ما يريد حفظ المصحف فيجد دراسته فقد اختلف اصحابنا في ذلك فابن العماد قال ب ا ن ذلك جائزا له مطلقا ولكن الاصح الذي عليه اكثر اصحابنا انه يحرم عليه لمسه كما يحرم على البالغ لانه لا ح ا ج ة له في هذا اللمس نحن أ ج ز ن ا له لمس المصحف و أ ج ز ن ا له حمله و رغبناه في ذلك من أ ج ل أ ن نتعلم ما لم تكن هناك ح ا ج ة لعلم أ و غيره فلا يجوز ل ل ط ب ي المحدث أ ن يمس ورق المصحف أ و أ ن يحمله هذه خ ل ا ص ة ما يتعلق ب ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ح ر م ة على المحدث ونستطيع أ ن نختصرها م ر ة ث ا ن ي ة فنقول يحرم بالحدث ا ل ص ل ا ة والطواه ومس المسحف وحمله بقي معنا ا ل آ ن بالنسبه ل ل ط ه ا ر ة والحدث ق ا ع د ة م ه م ة ذكرها أ ص ح ا ب ن ا في ن ه ا ي ة مباحث اسباب الحدث تتعلق من تيقن وشكت تيقن وشكت مع ماذا يعمل وهذه القاعدة على قاعدة الطهارة الحدث الحدث الطهارة الحدث والطهارة تيقن فيما ماذا وهذه مبنية أو أو تعتبروا استخاذ من الاصول ا ل م ع ت م د ة عند د م ا م الشافعي رحمه الله تعالى وهي ق ا ع د ة ا ص ح ا ب الاصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه المأخوذ الحديث الذي رواه الامام مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وجد احدكم مسلم صلى عليه وسلم عليه لا فلا يخرجن من المسجد من منه ام من اخرج يخرجن وغيره وجد عن بطنه فاشتن حتى في شيئا شيء حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لان الانسان متيقن ا من ا ل ط ه ا ر ة وهو في ا ل ص ل ا ة او في انتظار ا ل ص ل ا ة وبعد ذلك احس ك أ ن شيئا قد خرج منه ولكنه ما تيقن من هذا الخارج ظنه ظنا ا ل آ ن طهارته متيقنه ة ومتيقنا من ا ل ط ا وجاء الى المسجد او توضع وقام ر ة الصلاة توضع توضع الى وبعد ذلك شك هل خرج منه شيئا او لم يخرج حتى بشيء ما قد تخرج ف ق ا ع ة ه و ا ئ ي ة م ح ص و ر ة بين اهلي المرء و ي ح ص بان ف ا ن ل ر ي ح ا قد خرجت منه ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة وقد تيقن ا ل ط ه ا ر ة وشك في الحدث قد ي ر ج ع إ ل ى ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة ا ل ه العامه ويطرح الشك ويبقي ما كان ع ل ا ما كان عليه وهي عين القاعده القائله اليقين لا يزول بالشك اذا تيقن الانسان شيئا فان هذا اليقين لا يزول بالشك ومراد اصحابنا رضوان الله عليهم في الشك هنا ليس مراد بالشك الاصطلاحي عند علماء المنطق أ وعلماء ن د الاصول ق وهو ل أمرين لا علماء الشك و ا ل أ م ر الذي يحتمل احتمالين متساويين بحيث لا يتمكن المرء من ان يرجح احدهما على الاخر كما لو ر أ ى شاخصا من بعيد فقال هذا الشاخص يحتمل ان يكون ب ق ر ة ويحتمل ان يكون حصانا ولا يرجح عنده و ا ع د من ا ل ا ح ت م ا ل ي ق و ل خمسون ب ا ل م ئ ة هذا حصان وخمسون ب ا ل م ئ ة هذا ب ق ر ة ما هو الراجح ل ن د ك قل ما يرجح ع ن د ه شيء ابدا ما راجع عندي هذا الشك عند علماء المنطق وعلماء اصول ا ل ف ق ر و أ م ا الظن عندهم فهو الشيء الذي يحتمل أ م ر ي ن ولكن يغلب على ظنك ي أ ح د ا ل أ م ر ي ن كما لا أ ر ا ي ت هذا الشخص وقل والله يغلب على ظني ستو ستون في ا ل م ئ ة هذا حصان و اذن المئة ه ا ا بقرة ل س ت و في ي ي المئة م س هناك ا علماء ل م ط ق و ع ل م ء الرصول ظنا يسمونها ظنا ن ه اذا فرق ما بين الظن وما بين الشد الشد التردد بين امرين لا م ز ي ة ل أ ح د ه م ا على الاخر واما الظن فهو ادراك الطرف الراجع من الامرين المحتملين في الشيء الذي يتردد فيه الانسان ي ت ر ك د بين امرين مع ادراك الطرف الراجح منه ما يسمى ظنا فهنا القاعد عندنا اليقين لا يزول بالشك ما هو مراد الفقهاء قال مراد الفقهاء هنا ليس مرادهم ما قاله الاصوليون وانما اطلقوا ك ل م ة الشك وارادوا بها الشك والظن اي ما دام الامر لم يصل عندك الى د ر ج ة اليقين فهو شك عند الفقهاء سواء كان مستوي الطرفين وهو الشك الافتلاحي عند الاصوليين والمناطق او ادركت الطرف الراجح منهما وهو الظن عند علماء المنطق والاصول فاذا مرادهم عند الحدث الان بالشك يثمن الانسان, الطهر فيقن الإنسان الطهر وشك في دخل النسجد م توضا توضأ ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة حتى ت ك وفي ن الصورة اوضع توضأ ا ل س ا العاشرة ا ع ة ل وفي ث ا ن ي ة ع ش ر ة ذهب الى المسجد ل ص ل ا ة الظهر فلما دخل الى المسجد شكى ترى لا احدث ام لم احدث سنجد ما غلب ا ل ل ه محتمل يكون احدث ولو كان ا ل ا ج ت م ا ع عنده ر ا ج ح ا قال مع ذلك م ا يخرج من المسجد لان اليقين لا يزول الا باليقين هو يقين ا متوضئ وشك في الحدث فهو الان متوضئ وعلى العكس من ذلك هو وحده وبعد ذلك شك يا سوره انا توضا انت ام لم اتوضا احتمل كن متوضئ احتمل, احتمل ما كن متوضئ قال في هذه الحاله اعتبروا الان محدثا لان الحدث ي ق ي ن والطهر مشكوك فيه فاليقين لا يزول في الشك فاذا تيقنهما معاً. تيقن معا ماذا يعمل قال يعمل ب ز د ي ما قبلهما تيقن طهرا وتيقن حدثا قال ف إ ذ ا كان ما قبلهما محدثا فهو الان آ ن وإن متطفر ك ق ب ل ه متطهر ا م لانه آ ن فإن مهدث ك ق ب ل م مهدثا م ا الآن فهو تيقن ط ه ر لأنه ا ل ط ه ا ر ة وشك في ت أ خ ر ح د ث عنها والفصل عدمه و إ ن كان قبلهما متطهرا ا طهو الان محدث لانه تيقن الحدث و ش ك في ت أ خ ر ا ل ط ه ا ر ة عنه والاصل ه عدمه هذا مختصر ا ل ق ا ع د ة ب التفصيل ولكن لاصحابنا تفصيل فيما إ ذ ا كان ت إ ن س ا ن معتادا ل ت ج د د ي ا ل ط ه ا ر ة أو لم ي ك ن معتادا لتجديد ا ل ط ه ا ر ة فلا أ ر ي د أ ن أ خ و ض فيه حتى لا يؤدي إ ل ى الالتباس على بعضكم ونعود إ ل ي ه إ ن شاء الله في م ر ت ي ن ثانيه يتكلم ف بالتغفيل وهناك وجه آ خ ر عند أ ص ح ا ب ن ا رضي الله عنهم قال ما ينظر إ ل ى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطا يلزمه احتياطا يعني يتعرفه ويضني الوضوء بكل حال يعني ما ننظر إلى ما قبلهما بما قبلهما ويبني عليه ننظر وربما يضطرق إلى ب ف ه م ا ل ق ا ع د ة وتطبيقها ب م ا اذا كان معتادا لتجديد ا ل ط ه ا ر ة او لم يكن معتادا لتجديد ا ل ط ه ا ر ة فقال كثير ا من اصحابنا انه يجب عليه ان يتوضا ل الحدث وسيقن ومتيقف الآن ساعة الثانية عشرة أنه اليوم انه بعد أن استيقظ وأحدث لكن ما يعلم تيقن الامرين معا كثير من اصحابنا قال يجب عليه الوضوء بكل حال ان الامرين متيقنان وبناء على ذلك يجب عليه و ض و ء بكل حال احتياطا هذا القول الثاني الذي ا ع ت ب ر ن ا مرجوعا صححه الامام النووي في المجموع وصححه في ف ر ح الوسيط واختاره في التحقيق وغيره في كتاب التحقيق وفي غيره من كتبه. وقال في ا ل ر و ض ة إ ن ه الصحيح عند جماعات من محققي اصحابنا وقال الامام ا ل ت ث ن و ي في المهمات إ ن ه ا ل م ف ت ا ب ي لذهاب الاكثرين اليه ما صححه الامام النووي هنا ل ن انه يعمل ببدء ما قبلهما ر ج ح و ا ما ابتى به النووي في المنهاج على ما ابتى به في ا ل ر و ض ة وما ابتى به في شرحي المهذب والوسيط و ا ل و و ي م ا ذكروا في التحقيق وما ذ ك ا فالاول ي ر و ض ة من أنه ل قال ص أصحابنا ح ح ي كثير عند من م ع هذا هو المعتمد كما ص ح أ ه الامام النووي في ا ل ر و ض ة والتحقيق بعد ان تكلم الفقهاء على أ س ب ا ب الحدث ذكروا استطرادا ما يتعلق بالحدث لأن الحدث الذي يقول من بول أو غائط أو غيرهما يكون أو من يعمله ا ل إ ن س ا ن ع ا د ة في المكان من معدل قضاء ا ل ح ا ج ة ولذلك ذكر أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم ما يتعلق بمكان قضاء ا ل ح ا ج ة من ا ل آ د ا ب فالفقه ا ل إ س ل ا م ي اشتمل على كل ما يحتاج إ ل ي ه الانسان إ ن س لم يكن الفقه ل يكن ا إ ل م والصيام لم ي قافرا على الصلاة والزكاة والحج على ك قافرا على بعض المعاملات ا ل م ق ا ص ر ا على بعض ما يتعلق بالانسان من حياته في ا ل ن ك ا ف و ا ل ط ل ا ق في القضاء والسير والمغازي وانما ت ك ل م ف ق ه و ل ا ت ا س ل ا م على كل ما يحتاج اليه الانسان في حياته وهذا مما يمتاز به ا ل ف ق ه ا ل اسلامي في عظمته و س ع ة ا ل ت ش ر ي ع في كل القوانين ا ل أ د ي ا ن ا ل س ا ب ق ة ا ل آ ن ر س ا ل ا ت ا ل س م ا و ي ة ا ل س ا ب ق ة لا شك أ ن ه ا لم تكن ك ا م ل ة كمال ديننا نعم نظمت ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن في الوقت الذي جاءت به لكنها ما كانت م س ت و ع ب ة ولا كانت ك ا م ل ة لكل احتياجات ا ل إ ن س ا ن و لكل احتياجات البشر الآن كل القوانين الموجودة كل ل م تحاسب الانسان على ما يكون ظاهرا منه ولكنها لا تحاسب الانسان على الامور ا ل ب ا ط ل ة وتتكلم في بعض جوانب الحاجات ا ل ا ن س ا ن ي ة ولا تتكلم على كل ما يحتاج اليه الانسان ولكن ديننا الاسلامي العظيم ما ترك شيئا مما يحتاج اليه الانسان سواء كان في سره ام كان في ع ل ا ن ي ة ه الا وتكلم عليه نظم ح ي ا ة الانسان من اول ل ح ظ ة تعلق فيها امه من ابيه عندما يكون ن ط ف ة وعندما يصير ع ل ق ة وعندما يكون م ض غ ة وحينما يكون جميلا في بطن امه وكل هذه المراحل لها احكام م ت ع ل ق ة بها في إ ج ه ا ض ا ل م ر أ ة وفي التسبب ب إ ج ه ا ض ه ا وفيما يتعلق بهذا كلها مسائل تكلم الفقهاء عنها و أ ش ب ع ه ا بحثا بعد ذلك حينما يلد الولد من الأول لحظة يوجد فيها لحظة على وجه الأرض يوجد وجه كيف يجب على أ ب ي ه ان يعمل يؤذن في أ ذ ن ه اليمنى ويقيم في أ ذ ن ه اليسرى وبعد ذلك يحنفه ويسميه ب ع د ذلك ويطهره ب ع د ذلك وما يتعلق به من رعايته وحضانته ورضاع كل ما يتعلق به إ ذ ا صار مميزا ماذا يجب على أبيه من عمل ما ذ ا ا يجب أبيه على عمل من ن ترك ج ا ما الاحكام المتعلقة به؟ حتى في دخوله على أمه وأبيه كيف يدخل إذا كان أبوه وأمه في حالة يضعان فيها فيابهما ه ه هي به دخوله أمه وأبيه أبوه وأمه كما في كيف يدخل في على حتى ق أ ت م ذ ل شيئا الا وعلمه و حينما يصير شابا بالغا يصير مكلفا ماذا يجب عليه أ ن يتعلمه ماذا يجب عليه أ ن ينطق به ما هي الاشياء التي يمتنع عنها فاذا إ ذ صار تهلة إ صار شيخا فانيا ماذا يجب على أ و ل ا د ه إ ز ا ء ه ف إ ذ ا مات كيف يجب على المسلمين أ ن ي ع ا م ل و ا من كفنه وتوزيع أ م و ا ل ه وما يتعلق لهم ن حقوق على بيت مال المسلمين فيما إ ذ ا لم يكن عنده مال ما هي الواجبات التي تجب على المسلمين بعد موته كيف يدفن ما يدفن عندنا دفنا عشوائيا يدفن ما يحرق الميت عندنا الميت له ح ر م ة في ح ر م ة الحي كيف يدفن كيف يوضع في قبره بعد دفنه متى ينبش قبره أو لا يجوز او قبره قبره لا ما هي ا ل م د ة التي يجب ان تمضي حتى يجوز للمسلمين ان ينبشوا قبره ما يجوز المشي فوق قبره واذا زاره ا ل ن س ا ن ما هي ا ذ ا ب زياره ت وهكذا نجد ان الاسلام تكلم على ح ي ا ة الانسان منذ ان كان نسخه انسانا سويا الى ان صار شيخا ثانيا الى ان صار ميتا الى ان تفنى عظامه في قبره وبعد ذلك هذا كل ما يتعلق الانسان لا بعد ان جاء الانسان نظم حياته كانسان يعيش كيف ي أ ك ل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يمشي كيف ي ب ح ث حتى الضحك ذكر لنا المحدثون ح ي ا ت الضحك عند النبي ع ل ى الله عليه س ل م حتى نتعزى به وحتى يكون ضحكنا لو استطعنا كضحك النبي صلى الله عليه وسلم ا ل إ ن س ا ن عندنا ما ترك عبثا أ ف ح س ب ت م أ ن م ا خلقناكم عبثا ما خلق ت إ ن س ا ن عبثا خلق ل غ ا ي ة ع ظ ي م ة أ ل ا وهي ع ب ا د ة الله و ع ب ا د ة الله تكون في كل ح ر ك ة وسكون ي أ ت ي بهما ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن عندنا إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ ك ل كيف ي أ ك ل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشرب كيف يشرب ما يشرب عشوائيا الشرب آ د ا ب ك ث ي ر ة م ت ح ل ق ه بشرب ا ل إ ن س ا ن كيف يشرب كيف ينام كيف ينشي اذا دخل بيته ماذا يقول اذا خرج من بيته ماذا يقول اذا قصد السوق ماذا يقول اذا قصد ا ل م د ر س ة ماذا يقول اذا قصد المسجد ماذا يقول اذا جهل عليه الناس في الشارع ماذا يقول اذا ر أ ى منكرا ماذا يقول اذا وجد ف ر ص ة للامر بالمعروف ماذا يقول ما ترك الجزء ج ز ئ ي من جزئيات ا ل ح ي ا ة إ ل ا ونظمها ولذلك كان تشريعنا هو التشريع الكامل الذي وجد على وشف ا ل أ ر ض منذ عهد آ د م و إ ل ى يوم القيامه ة لن الدنيا يوجد في الدنيا تشريع ا ض ي تشريع يوجد المؤمنين اليوم دينكم عليكم نعمتي تسلام أثمنت وأثمنت على الكامل هذا وما الله لن قبل ولذلك بقوله لكم من وجد ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ولذلك حينما ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن في الفقه الاسلامي يجد العجب العجاب في كل ما يتعلق ب ح ي ا ة الانسان إ ن س ا ل م ل بكل م م شيء ما في شيء ما حتى ت ظ ي ف أ س ن المسلم ن ه ت عليه فقاوة ا على يخلع عليه تبعه التواف كيف يلبسها يلبس الله وتتلم عليه الإسلام لو حتى ثيابه ما شيئا ترك ثوبه ثوبه كيف كيف بحيثه كيف الإنسان لوجد لو نفسه شياكا يمشي على وجه هذه ا ل أ ر ض تكلم أ ص ح ا ب ن ا على آ د ا ب ا ل خ ل ق ق ا ل يقدم نزبا طبعا وليس واجبا داخل الخلاء يساره يقدم ر ز ه يسار ويقدم الخارج على العكس من ذلك يقدم يمينه قال لان كل ما كان من التكريم ي ب د أ فيه باليمين وخلافه باليسار لمناسبة اليسار للمستخذر واليمين لغيره وليس المراد بالخلاء فقط المكان المعد لقضاء ا ل ح ا ج ة و إ ن م ا هو كل مكان يريد أ ن يقضي ا ل إ ن س ا ن فيه حاجته سواء كان معدا لهذا أ و لم يكن معدا لهذا ف إ ذ ا أ ر ا د قضاء حاجته في الصحراء المكان الذي سيجلس فيه يقدم إ ل ي ه رجله اليسرى و إ ذ ا قام من قضاء حاجته يبتدئ ويبادر ب ر ج ل يمنى يقدم اليمنى على العكس من ه المسجد ف إ ذ ا ذ ا ب الى المسجد يقدم ر ج ل ه اليمنى و إ ذ ا خرج منه يخرج برجزه ا ي س ر ى يقدم ر ج ل ه اليمنى تكرمه لها و إ ذ ا خرج يخرج ب ج ز ه ا ل ي م ن ويبقي اليمنى في المسجد ف ت ر ة أ ط و ل من ا ل ج س ر ى ي ب ت د ا باليسرى ثم بعد ذلك باليمنى ولا يحمل داخل ا ل ق ل ا ء لا يحمل معه ذكر الله تعالى أ ي لا يحمل شيئا كتب فيه ذكر لله من ق ر آ ن أ و غيره تعظيما له ومن يعظم ش ه ا ئ ر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب وقداء به صلى الله عليه وسلم فانه كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه وكان نقص خاتمه ثلاثه افطر محمد فطر ورسول فطر والله فطر محمد رسول الله كل كلمه كتبت في فطر رواه ابن حبان في صحيحه وكالقرآن باسم وكل ا ق ر آ ن ب اسم النبي الصلاة عليه ل ل و س معظم وكل اسم م ياخذ حكم ذكر الله تعالى وحكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام النووي رحمه الله في التوقيع ن الدخول به قضاء الحاجة ل المراد الأسماء مختصة بالله ونبيه مثلا أ س م ا ء م خ ت ص ة التي لا يجوز أ ن يتسمى بها دون ا ل أ س م ا ء التي لا تكون م خ ت ص ة مثل ك ل م ة عزيز يسمى بها الانسان ويسمى الله ك ل م ة كريم يقال الانسان كريم والله تعالى من أ س م ا ئ ه كريم قال الأسماء ليست من الأسماء التي تأخذ ذلك الحكم إذا لم يكن هناك ما يشعر بأن المراد بها أسماء الله تعالى ليست ذلك لم هذه تأخذ بأن من يكن يشعر ف إ ذ ا وجد ما ي س ع ر ان المراد بها أ س م ا ء الله عند ذلك ت أ خ ذ حكم أ س م ا ء الله تعالى و أ م ا إ ذ ا لم يكن المراد بها اسم الله تعالى فهي من ا ل أ س م ا ء ا ل ع ا د ي ة التي يتداولها الناس ف إ ن ترك ذلك دخل المسجد أ وفي دخل الحاجة مكان قضاء و يده شيء من هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ت ج ب فيها الذكر ماذا ما يعمل فاذا ترك ذلك ولو عمدا حتى قعد لقضاء حاجته ضم وضعه وضعه حمامته كفيت في في فول عليه جيجه النوت او او قال و ه ذ الامام د ب مستحد ق ل ل ا ا بن الصلاح رحمه الله تعالى وليتهم قالوا, بوجوبه. ليتهم قالوا بوجوب هذا ليتهم ه قالوا بوجوب وحرم الدخول مكان قضاء الحاجه ر بذكر ا ل ل تعظيما ا ل ى ت ع ب ذ ك ر الله تعالى قال الامام الازرع الله رحمه امام ا ل ذ ر ع من ت ب ا ر اصحابنا ا ل م ج ت ه د ي ن فتوى ولكنه له اختيارات ك ث ي ر ة الا ان معظم اختياراتني م رحمه الله لم يوافق عليه اصحابنا فيها له اختيارات كثيرة ولو المتجه تحريم ادخال المصحف ونحوه أي مكتب الخلاء ح يحرم د د ي ث أو العلم إ ا ه ل م ك ن ق ض ا الحاجة من غير ضروره ة إلا ا إلا الأصحاب لم يوافقوه على هذا وتكريمه ولكن هل يمكن لم على هل أن قال نعم قال اصحابنا الله عليهم ينبغي حمل كلام الازرع حتى يتفق مع كلام الاصحاب ا ع ل ر ما اذا خيف عليه التنجس المصحف أ ومحاسن نحوه ع ذنسان لقضاء ج ة آية الصلاة فإذا فيه في ذكر كان كما كان في خاتم النبي ا كتب معه بعض عليه شيء أو و ل ل عليه الدخول الخلاء والأدب ل ا ما ا م يحرم معه و و ب أن ي ت ر كلام ق ب أن يدخل ء الحاجة قال ا إ ا م ا ل أ ن و ي رحمه الله ومحاسن كلام الله ا ل ش ر ي ع ة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء لأن اليسار سيستمجدها عليه ليس؟ لأن ذكر في ومحاسن ب تصيبها تصيب ن النجاسة النجاسة ا الحال الله وهذا ء ذلك هذه ذكر في ح ر ولذلك الأثنوي و قال م كلام ا ل ش ر ي ع ة يشعر بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى في اليسار حال الاستنجاء ووافقه أ ص ح ا ب ن ا رضي الله تعالى عنهم على يطانع عن إليه لأن لما مثل ما وهذا ظاهر إهانة هذا ذهب فيه تجب وفيه تنجيز أن قال ولا يدخل مكان قضاء الحاجه حافيا بدون نعم ولا مكشوفا على راسه شيئا للاتباع البيهقي عن النبي صلى الله عليه رواه الضعيف الضعيفة ولكن كما ذكرت لكم مرات ك ث ي ر ة ونذكره ك ي ر ة و دائما اتفق العلماء على ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بالشروط ا ل م ع ر و ف ة ا ل ث ل ا ث ة ان لا يتناهى ضعفه حتى يصل ل د ر ج ة الموضوع مثلا وان يكون مندرجا تحت اصل من الاصول ا ل ع ا م ة ل ل ش ر ي ع ة وثالثا ان لا يعتقد فاعله سنيته ف إ ذ ا تحققت هذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة جاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال قال النووي في اتفق ل العلماء على أ ن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل ا ل أ ع م ا ل ويعمل بالمقتضاه اي بالشروط ا ل ث ل ا ث ة التي ذكرتها لكم ويعتمد داخل ا ل ندبا في قضاء الحاجه ة إذا جلت في قضاء الحاجة يعتمد على س ر وينصب يمينه بحيث يرفع ا ل أ خ م ص ويستند بغوث الاصابع على ا ل أ ر ض قال ل أ ن هذا أ س ه ل ب خ ر و ج الخارج منه وتكريما لليمين ولا يستقبل القبله ولا يستدبروها لا ببول ولا ب غ ا ئ ر ويحرمان بالصحراء استقبال ا ل ق ب ل ة واستدبارها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أ ن ه صلى الله عليه وسلم ق ا ل إ ذ ا أ ت ي ت م ا ل غ ا ئ ط ة فلا تستقبلوا ا ل ق ب ل ة ولا تستدبروها ب ب و ل ولا غائط ولكن شرقوا أ و غربوا فهذا ن ح ي عن استقبال ا ل ق ب ل ة و ا س ت د ب ا ل ي ا سواء ك ا ن ب الصحراء ام كانت في ا ل مكان وعد لقضاء ح ا ج ة وفيهما أ ي في الصحيحين أ ن ه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حقا مستقبل الشام مستدبرا ل ش ع ب ة في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر ا ل ع ب ه في قضاء ح ا ج ة في بيت ح ط ة وقال جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تستقبل ببول ف ر أ ي ت ه قبل أ ن يقبض بعام يستقبلها رواه ا ل إ م ا م الترمذي وحسنه ماذا نعمل ب ذ ه ينهى الحديث المتعارضة الحديث الأول ينهى عن استقبال الصدة واستقبالها سواء كان المكان محد محد غير عن أم والثاني انه استدبرها في الغائب والثالث انه استقبل ا ل ك ع ب ة في ا ل ب و ت ماذا نعمل بهذه ا ل ح د ي ث قال اصحابنا يحمل الحديث الاول المفيد ل ل ح ر م ة على الفضاء اذا كان الانسان في الفضاء في الصحراء في المكان الذي لم يعد لقضاء الحاجه ولا يوجد امامه ساتر يستره, ما يوجد أمامه ساتر يستره. قال هذا حرام علي أ ن يستقبل القبله ويستدجرها ل ق بسهوله ل ة ل عليه ح م الحديث الثاني على المكان المعد لقضاء الحاجة على ع ما ف ا ل ن من ب البول ي عليه صلى الله عليه وسلم من البول والغائف س م ت ق القبلة ب ل و م س ت ج ر ه هذا ا قال ا ك ن في مكان لقضاء كما ذكر في الصحيح مكان معد كما ذكر لقضاء الحاجة في بيت حصة ح قضى ا ج ت بيت ت ه في ب حصة س ق ل ا ل ش ا م س ت ر ع ب البيت ة اذا هو في م ك ن م ع د ق ض ا ء ا ل ح ا ج ة وفي ه ذ ه احترام ل ا للانسان ل ة يجوز ي ان س ق ب ل او ان ي س ت د اولا ن عندنا صار ثلاثة ا ح د و اذا كان المكان معدا لقضاء ا ل ح ا ج ة في البيوت التي يصعب على الانسان التحكم فيها في كثير من الحالات قال إ ذ ا كان المكان معدا لقضاء ا ل ح ا ج ة في البيوت التي يشق على ا ل إ ن س ا ن فيها تجنب الاستقبال والاستدبار يجوز هذا مع عدم الكراهه جائد ا ا مع عدم ل ك ر وليس خلاف ا ل أ و ل ى لان ا ل إ ن س ا ن لا يستطيع أ ن يتحكم في بيته و إ ن كانت غالب البيوت في البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة ما تعمل المراحيض ب ا ت ج ا ه القبله عندنا في بلاد الشام حتى الكثر ة حتى النصارى حينما يبنون بيوتهم يبنون المراحيض ع ن حينما يبنون ي ح النصارى ا ل ر للمسلمين المراحض يبنون في غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة وما ر أ ي ت في دمشق كلها مرحاض لاستقبال ا ل ق ب ل ة والاستدباره هذا من آ ث ا ر الثقافه ا ل ا س ل ا م ي ة التي كانت م و ج و د ة عند الناس جميعا ما ي وجدت هذا أبدا في بلاد الشام ما د في و ج مرحاضا في ج ه ة ا ل ق ب ل ة ومع ذلك لو وجد قال ل مانع منه لانها حاله الى حرج تحكم ب ا ل ج ه ة ومع ذلك كان المسلمون في الماضي يحتاطون فيعظمون شعائر الله تعالى ي س ت ح ي الرجل منهم ن يدخل الخلاء ولو كان في المكان المعد أ ن يستقبل صبت آ د ب ا ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب الحالة الثانية ما الكراها فيما إذا كان بالصحراء يجوز ووضع امامه ساتر ارتفاعه على الاقل حوالي ثلثي ذراع ويكون قريبا منه اقل من ث ل ا ث ة اسرع بحيث لا ترى عورته لو نظر اليه الناظر من بعيد هذا يجوزه مع ا ش ر ا ئ ه واما اذا لم يكن هناك ساتر فيحرم عليه استقبال ق ب ل ه واستدبارها ببول او ب ا هذا م خ ت ص ر ا ل المتعلقة ا ا ح ك م في استقبال ا ل ق ب ل ة واستدمارها وكلها م أ خ و ذ ة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كعله يبعد إذا أراد قضاء لا يصنع تقلع ضعيدا عن قال للإنسان الحاجة لا له ولا له الحاجة الإنسان النار لا على منه بريحه قضاء قضاء إذا أراد أداب خارج خلاف ما ويندب صوت يكون بصوت أو في حيث يسم ريش في في حيث أن من أن يزيج ت فعله المدنيات ا ل م ت و ح ش ة ا ل م ع ا ص ر ة في هذه الايام يقف الناس زرافات عشرات على ق ض ا ي ا ح ا ج ة وكلا منهم يسمع صوت الاخر ويسم منه ما يؤذيه ولكنها مدنيات منحطه وحضارات م ت أ خ ر ة ما فيها تلك المعاني ا ل ث ا ن ي ة التي اراد بها الاسلام ان يسمو بالمرء ا ل ا س ا م يريد ان ينبه الانسان عن ان تهان كرامته الانسان في ح ا ل عورة قضاء الحاجه حاله عوره مكسوفه ما في إ ن س ا ن عنده كرامه ويرضى ان يتم الرائحه ا ل خ ا ر ج ة من الناس وإذا الإسلام الإنسان تأدر حتى جعله في صف ا ل م ل ا ئ ك ة الاسلام يريد من ا ل إ ن س ا ن أ ن يقول كلملك ا ي م ش على ا ل أ ر ض بخلاف العالم الذي ما عرف ا ل إ س ل ا م والذي ابتعد عن ا ل إ س ل ا م ف إ ن ك تجد الناس كالبهائم فالحيوانات في ا ل ح ظ ا ئ ر كل منهم يبول بجانب صاحبه أو يتغوض بجانب صاحبه دون أ ي حرج ودون أ ي حياه وليس هذا الكفر ذنب ولكن م الاساس شاعت هذه ا ل ظ ا ه ر ة وانتقلت من ديار الكفار إ ل ى ديار المسلمين فنحن اليوم لو ذهبنا إ ل ى المدارس ولكن جابنا ى ث ي ر م المواحض العامة ت ج د ان ل ا س ي ق ف و ن هناك افراد ويسرقون ه م ا يترى ف ع ر ا ل د ي د ت ر ك ن ا خ ل ا ق ن ا ل ا ف ر ا ل ا م ي ة العالية ا ل ر ف ي ع ة و ن أ ن ا ل ك ا ل ا ق غ ر ب ا ل ذ ي حط بها ع ن ا ل ح ي و ا ن ا ت ا ل ق ف ي ا جماعة د ويسرقون ا هناك ت ا تقضي ر ا د ويسرقون هناك الى م ا ن ب ع ي د والقسط بعد ان يقضي حاجته يحاول ان ي و ط ي ه ا بالتراب ما ا م ت ل ى ويشمها ما دام لها ر ا ئ ح ة يقذف عليها التراب الى ان لا يبقى لها رائحه اليوم الإنسان أراد أن المستوى اجبنا وكان في ح ا ل ة حلم طبعا ا ا في ح ل ض ر و ر ة ضرورة ما لها احكام ض ر و ر ة ب ا ح معها المحظورات اذا كان الانسان في ح ا ل ة الحلم يندب له ان يبعد وان ي ف ت ت ر بحيث لا ترى عورته ولا يبول في ماء راكد انظر الى اهل الاسلام ماء راكد ولو كان ب ر ك ة ك ب ي ر ة نوعا ما يكره له ان يبول فيها لان الماء الراكد اذا بان ف ي الناس يفسده على الاخرين ما عد واحد يستطيع ان يشرب منه ما لم تكن ب ح ي ر ة او ما لم يكن بحرا ما دامت بركه م ح ص و ر ة ماؤها راكد تعاف النفس ا ل ا ن س ا ن ي ة ان ي غ ا ل ف ي ه وبعد ذلك يستعمل فلدبنا التزام الى ان لا نبول بالماء الراكد ربما يكون م أ و ى لبعض الحشرات ا ل ض ا ر ة او الهواء او الدواب فتخرج من الثقب وتؤذي الانسان لا يبول في الجحر ولا في مهد الريح حتى لا يرجع الرشاش اليه ولا في متحدث الناس ولا في طريقهم بس المكان الذي ب ق و ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ان يكون لك ان يكون ل ع ان ي ن ل ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ل ان ي ك ن لك ا ف ي ك لك ان ي و ن لك ن يكون لك ان ي ك و لك ان ي ك و لك ان ي ه و ن لك ان يكون لك ان ي ك ن لك ان ي ك ل ط ر ي ق لك ان ه س ب ب لك ا ل ل ع ن ي ك ن ق ب ي ل ا ل م ج و لك ان يكون ا يكون لك ا يكون لك ان يكون لك ان و د ان يكون ل ان يكون لك ان يكون لك ا ل م ل ان ن ل ا ل ث ل ا ث ا ل ب ر ا ك ف ي ا ل م و ا ر د ا ي طرق ا ل م ا ء و ق ا ر ع ة الطريق والظل الظل ل أ ن الناس ي أ و و ن إ ل ي ه في الصيف وكالظل الشمس ت في الشتاء المكان الذي م في ه الشتاء ق و م في ا ل المكان الذي ي س ت ب ن ع فيه القوم في ا ل س م ر في نبي في القوم ما يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتبول في هذه الاماكن ل أ ن ه يؤذي بها المسلمين ويكره له أ ن يبول ق ا ئ م ة لما م رواه ا ر ت ذ ي و غ ي ر ه به ن ان عائشة قالت من حدثكم أن حدثكم ب ي صلى الله عليه وسلم ك ا ن ي ب و ل قائما ف ل الا تصدقوه فيكره إ ن س ن أن ي ب و لعذر قائما إلا ل ف إ ذ ا كان هناك عذر ف إ ن ه يجوز لو فقد ثبت أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ت ى س ب ا ط ة قوم فبان قائما فماذا نعمل في هذا الحديث م ا حديث ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة من اخبركم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه قال أ و ل ا بعض الناس قالوا إ ن هذا منسوخ بكلام ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة وقيل إ ن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فلعله صلى الله عليه وسلم فعله بكمامه ل م به وقيل فعله بيانا ب ج و ا ن ل أ ن ا ل ث ه ر يقتضي التحريم فبال رسول الله قائما حتى يبين للناس أ ن مراده من الله تراها وليس مراده من الله التحريم ا البول التغوط الشجرة المثمرة ولم الفقراء بالتحريم لأن النجافة ر فيكره ه م ولم متيقنة يقل ليس لأن أو تحت لان الثمر قد تسقط علي ه وقد لا تسقط علي ه ولا يتكلم حال قضاء ا ل ح ا ج ة لا بذكر ولا بغيره لخبر لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ف إ ن الله يسقط على ذلك رواه الحاكم وصححه فلو عطف حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه ولا يستنجي بماء في مجلسه حتى لا يرجع